وأوضح في موضع آخر صفات عبيده الذين سيكتبها لهم في قوله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية ووجه تذكير وصف الرحمة مع أنها مؤنثة في قوله قريب ولم يقل قريبة فيه للعلماء أقوال تزيد على العشرة نذكر منها إن شاء الله بعضا ونترك ما يظهر لنا ضعفه أو بعده عن الظاهر منها أن الرحمة مصدر بمعنى الرحم فالتذكير باعتبال المعنى ومنها أن من أساليب اللغة العربية أن القرابة إذا كانت قرابة نسب تعين التأنيث فيها في الأنثى فتقول هذه المرأة قريبة أي في النسب ولا تقول قريب مني وإن كانت قرابة مسافة جاز التذكير والتأنيث فتقول داره قريب وقريبة مني ويدل لهذا الوجه قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب وقوله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة وقول امرئ القيس له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة ومنها أن وجه ذلك إضافة الرحمة إلى الله جل وعلا ومنها أن قوله قريب صفة موصوف محذوف أي شيء قريب من المحسنين ومنها أنها شبهت بفعيل بمعنى مفعول الذي يستوي فيه الذكر والانثى ومنها أن الأسماء التي على فعيل ربما شبهت بالمصدر الآتي على فعيل فأفردت لذلك قال بعضهم ولذلك أفرد الصديق في قوله أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم وقول الشاعر هن صديق للذي لم يشبي والظهير في قوله والملائكة بعد ذلك ظهير إلى غير ذلك من الاوجه قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته على قراءة عاصم بشرا بضم الباء الموحدة وإسكان الشين جمع بشير لأنها تنتشر أمام المطر مبشرة به وهذا المعنى يوضحه قوله تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات الآية وقوله بين يدي رحمته يعني برحمته المطر كما جاء مبينا في غير هذا الموضع كقوله وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته الآية وقوله فانظر إلى آثاء رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها قوله تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت الآية بين في هذه الآية الكريمة أنه يحمل السحاب على الريح ثم يسوقه إلى حيث يشاء من بقاع الأرض وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله وهو الذي أرسل الرياح فتثير السحابا فسقناه إلى بلد ميت الآية وقوله أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أ يبصرون إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم الآية أنكرت تعالى في هذه السورة الكريمة على قوم نوح وقوم هود عجبهم من إرسال رجل وبيّن في مواضع أخر أن جميع الأمم عجبوا من ذلك قال في عجب قوم نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وقال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم الآية وقال عن الأمم السابقة ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد وقال كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه الآية وقال ولئن اتبعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون وصرح بان هذا العجب من ارسال بشر مانع للناس من الايمان بقوله وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا ورد الله عليهم ذلك في آيات كثيرة كقوله وما ارسلنا قبلك الا رجالا الايه وقوله وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام الايه وقوله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا الايه إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا لم يبين هنا كيفية إغراقهم ولكنه بينها في مواضع أخرى كقوله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر الآية وقوله فأخذهم الطوفان وهم ظالمون قوله تعالى أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم الآية لم يبين هنا شيئا من هذا الجدال الواقع بين هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبين عاد ولكنه أشار إليه في مواضع أخرى كقوله قالوا يا هود ما جئتنا ببينه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 ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته